قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 بسم الله الرحمن الرحيم والاعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواء الخناس الذي يوجس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم والاعوذ برب الناس ملك الناس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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام, الف لام ميم الف لام ميم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصائرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتلة إنما نحن فتنة فلا, تكفر. فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.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 وما هم بضاظين به بالأحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 وما هم بظاهرين به من أعد الله بإذن الله وَمَا هم من إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبقت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى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 فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله. اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليه لعنه الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم لا واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم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 وبث فيها من كل دافة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فأولئك أَتُوبُ عليهم وَأَنَا الثواب الرحيم إِنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ والناس أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإله قبلان واحدا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إتراه في الدين لا إتراه في الدين لا إسراء في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم بِهِ اللَّهُ يُحَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ يُحَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ فَيُظْهِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كل شيء قدير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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخطوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله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 لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. أدعو ربكم تضرع وخفِه. إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وادعوه قوقا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين ان رحمت الله قريب من المحسنين ان رحمت الله قريب من المحسنين الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصات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 قال موسى ما جئتم به السحر الله إن الله سيبطله <أسأل> <الن يطلقي> <ederim> قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المبتدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث, أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى.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 ومن يدع مع الله الهًا آخر ومن يدع مع الله آخر. ومن يدع مع الله آخر، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون انه لا يفلح الكافرون انه لا يفلح الكافرون انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين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 إِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ أَغْلَالَهُمْ فَهِيَ إلَى الْأَذْخَانِ فَهُمْ قَمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهمْ تَدَّنَّ وَمِن خَلْفِهِمْ تَدَّنَّ فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَوَاؤُ عَلَيْهِمْ أَمْ وَذَبْهُمْ أَمْ لَمْ تنذرهم لا لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الْذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبَ فَبَشِّرُوهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إنا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحرا من كل شيطان مارد وحرا من كل شيطان مارد من كل مارد لا يستمعون إلى الملائِ الأعلى ويقدّفون من كل جانب دعورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن يستمعون الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنذل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يَهْدِي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاة فلا تنتران فبأي آلاء ربكما ما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ياتي الى الرشد فامنا به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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأصفيناهم ماءا غذقا لنبتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قل يا أَيُّهَا الكافرون قل, يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبدت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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا لا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله